مولد عالم في مرع الغنم أمسك أبو بكر رضي الله عنه بالجذعة التي ليس فيها لبن فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا وأدرك أبو بكر ما الذي سيحدث فنهض وبحث حوله حتى وجد صخرة مجوفة فنظفها ووضعها تحت الضرع فحلب صلى الله عليه وسلم فيها والفت ابن مسعود فاغر فاه من هول ما يرى ثم شرب الثلاثة لبنا لا يحلبه سوى الأنبياء ثم قال صلى الله عليه وسلم للضرع قلص فقلص وعاد كما كان ناشفا ثم غادر المكان وأخذا معهما قلب الفتى وعقله تأمل المرعى بعدهما فرآه أضيق من الآفاق التي فتحاها له إنها آفاق تجهلها ثقافة الأصنام أظن الشوق ابن مسعود فأطلق ساقيه النحيلتين بحثا عن حبيبه صلى الله عليه وسلم حتى وجده ثم أعلن إسلامه ورجاه قائلا علمني من هذا القول الطيب يعني القرآن فقال صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم كلمات تشجيع قليلة ولكنها أذكت عقل الفتى وذاكرته لتبشر بمولد عالم يتحدث ابن مسعود عن بداياته فيقول فأخذت من فيه صلى الله عليه وسلم سبعين سورة ما ينازعني فيها أحد يعلم سيده عقبة بن أبي معيط بأمره فيجن جنونه ويخبر أبا جهل فيلقاه أبو جهل في أحد الطرقات فيتفنن في ضرب وركل ذلك الجسد النحيل ثم يتركه جثة من الألم والأنين أما عقبه فيصل به الجنون إلى محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم ثمت طفل وديع اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص جالس عند الكعبة يشاهد منظرا أفزع أقبل عقبة ابن أبي معيط وحوله زبانيته فباغت النبي صلى الله عليه وسلم باغته كالغدر من الخلف ثم وثب عليه ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا ونبي الله يقاوم يريد الخلاص فقام شخص بإخبار أبي بكر فأقبل يركض غاضبا فشق الجمع وقفز على كتفي عقبه ودفعه بكل قواه حتى تدحرج وأنقذ نبيه صلى الله عليه وسلم ولما اطمأن على سلامته قام عنه واتجه غاضبا نحو أولئك السفهاء متعجبا من عجزهم وضعف حجتهم وصاحبهم بهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فدمعت عيناها ودمعت عيون بناته فقد آلت الأمور إلى الاغتيال يشاهده ابنه زيد فيتمنى لو أزال حزنه أو خففه ويتأمل صلى الله عليه وسلم زيدا فتقر عينه بهذا الفتى ويحب أن يفرحه رغم أحزانه وأن يسعده رغم همومه فتوجه صلى الله عليه وسلم نحو امرأة تكبره اسمها بركة أم أيمن وخطبها له فوافقت لتزف إليه وسط أجواء شحنتها الجاهلية بالكراهية والدماء ثم يرزقان بطفل أسود سمياه أسامة يضيء الطفل أسامة بن زيد قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقبله يحمله يداعبه يضعه على فخذه ويناشد ربه حبا اللهم إني أحبه فأحبه فتملأ السعادة قلبي أمه وأبيه، وتمر الأيام، فيصل إلى مكة وفد غريب، وفد يريد انتزاع ابنه زيد من.